وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ, يرجون لِقَاءَنَا قُلْ مَنْ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ قُلْ هَلْ لَكُم مِّن علمٍ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ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 فَقَدِ افْتَرَيْتُمْ فِي عُيُونِكُمْ عُيُورا مِنْ قَضِيهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا قل أتُنَبِّئُنَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْ مَا يُشْرِكُونَ وَمَا كَانَ الْنَّاسُ إلَّا أُمَّتَهُ وَاحِدَةً فَأَخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَأْخَذُونَ ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إما ما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين